ان الله لا يهدي القوم الضالين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون, يقولون نخشى ان تصيبنا باكرا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَكُونَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ أَمْنًا الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حفظت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن الدين فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ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 انما وليك الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وينتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغاليبون يا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُونَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَنَا هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ